وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الرابع والعشرون من شهر جماد الأولى لعام 1437 للهجرة الموافق الرابع من مارس لعام 2016 للميلاد نواصل مواصل درسنا في الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باركس لما جمعات عسران أربعتين جماد الأولى شحن أربعة مئتين سلسان شواعتين هجرية كمون أربعة مارس كلتا شحن عسر تشدشتين ميلادي قد سألنا درسين قدس المالاتيو سلماني ناي أصول الثلاثة ناي الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى كم قوان زي شرحا زلو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أركان الإيمان بس إحنا نرناه مالاتي أركان الإيمان ستة أبتا قدامه يتجمرنا بزعبازين عندتات ناي إيمان أتقدمي تدماني أن تؤمن بالله بربي كن أمن مالاتيو الشيخ من عزيمين رحمه الله تعالى بزعبازي بربي مؤمن بزوح أدلة ومرتعو أقرب لنا نيرو رحمه الله رحمة واسعة أتقدمي أربعة أدلة أقربو سب بتوفترا وزوخوناسب كفتار نكولو كخلاق نكولو ابتوحيد كمتخلاقايدو كلاهيون بأمرو تخذنايون رب خمزلو بشر كموون بشرعين دحركتنايون قرآن يقولون بحديث رب خمزلو بزوح تتقيسو مالاتيو اتات رفاز الله لما عنتي رابعيتي دليل مالاتيو الساد المانين تعتقون الله الحس بعين خاء خا سرعيو نقرات رابعا وأما أذلة الحس على وجود الله فمن وجهين ان<td>ا بعيننا رئينا قدره يا ربي كلتا عينتا اللوايلو بكلتا عينتا الدليل كنقر بنخيلو احدهما اننا نسمع ونشاهد من اجابه الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعه على وجوده تعالى قال الله تعالى ولوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له سورة الأنبياء الآية 76 مبارك استقدامه تدليل مالاتيو بعيننا نريعوز لنا رب سبحانه وتعالى دعاق قبروا لنكو لو مالو ازغاني كيولتنا رب سبحانه وتعالى مو خانوا كمون كندي شقورات شقروم يقنطلوا مالو رب سبحانه وتعالى ازغلون تاييبنا مالاتيو دليل رب خمزنوا مالاتيو كم رب سبحانه وتعالى زعبانا نبي الله نوح قلتك سنقول له تعالوا نادى من قبل فاستجبنا له نبي الله نوح دعاء غير لنا لمننا تزلمنا ادماني هبنا يولد صدعانات تقبلنا له يبل مالتي رب خمزله يردعنا وقال تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سوره الأنفال الايه التاسعه بسورة الأنفال دماني قصري آيات شاعة تنتهي بالرب سبحانه وتعالى تذكروا دوني رد أنا خطولوني معلتي بدري أبوك بدري تون كفار بزوحات كوينون كمات صعوهم من كلو أبز ساعة تزي رد, مسبلكم, رد مسبلكم مني رد مسبلكم مني دعاكم تقبي ليو ردي أكم رب سبحانه وتعالى أزي دماني رب خمزلو يرد أنا وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل من باره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا أن فرجت وهذا الحديث رواه البخاري أبصح بخاري حدؤواً هذا خب حجر سبم يو مع الرسول صلى الله عليه وسلم انتم رب ذلكم لاخ رب ذلكم نبي بجهم بني دع اكبر النايل مغنيته طمينا قلتم يوم طريتون طفال لوائل فالرسول صلى الله عليه وسلم يدم حفا بدع غير ما وقع النايل بدع غيره ما له شيء بدحرزي سماي دبنبن إلى سبحان الله مباشرة كاب منبر كي وردون كله بتاخد طباتها اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا مسبل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سماي مباشرة دبنبن إلى كم قبوخين اتي دبنا تأسي خم قبوخين كتريخ والخايل فلم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قنا خي وردوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوقع تيمار كماني اب جحمو متيو وتطبطب النيرو ماي اب جحمو ميلو مغنياتو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتيجزاتي سقف كم زينب ما يوقعم نيرو ماي ما يمسوقعم بااري ابتخالي ماسينا برصو صلى الله عليه الله عليه وسلم ماي مسبز حمالتي ترتفيان كم اون اتي بنا الله لنا دع اكبر الله لن الله صلى الله عليه الله وسلم ايدوم وقال اللهم حوالينا ولا علينا انت ربي اذي اوريد كاو زلخمايسي ابزي خبابينا داء اودوكو ابزي خبابينا او كايو الى صلى الله عليه وسلم اذا انت يرد ان الرحمن يرب فز مساكك كله مايك وكفس زون كله عين دلينا يبحلن زخون غير كابنا تبل مالتي كمون الله عليه وسلم نتم زي تعامو اب كبابينا زلو وهبهم بالهم تنعمة نحن أعقبنا أخيلنا اللهم يا رب لك الحمد نتوم قرابتنا لما حبوهم إلهم فبدحروا الرسول صلى الله عليه وسلم نبذخونا إشارة قبره الله يوقع نيرو ناب تيلوم ناب يمان تيلوم ناب تقام ناب, ناب, ناب قبره الله بوتاتات وقعوا وهذا يدل مصداق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله يعني أب منبر كيورد وخلوه ما يواقع مباشرة فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام زخوانا نجر كشكرون كل صحابة يمسؤوا من رسول صلى الله عليه وسلم لعاون يقبروا لهم نيرهم مالتي وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى واتى بشرائط الاجابه كمون زخون سبب دعاخ جبرن كله مالتي امخهاني من ربي بحقي انتى ركبتني حو امخهاني بتشروطنا اجابه الدعاء عند حر اتقبره مالتي ابذ ساعه زي ربي سبحانه وتعالى دماني نزي سبزي سلازي كل تشغرون توحيد غيرنا بربكمless كمزلوا ما ربي زي وقال, ربك وقال ربكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم لمنونيكم الوجه الثاني أن آيات الانبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يستمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى كلى اعيون بعيننا نريؤ مرتع لويلو رب خمسلوا مالتي ازد مننته كحتي ربي الان يظلم مالتي بارك على مالتي ان ايات الانبياء التي تسمى المعجزات ازيت امراد ذهبوا من انبياء ازون رب خمسلوا يرد ان مالتي ويشاهدها الناس دك سباتون بعينهم يريوالو مالتي او ما يسموا برهان قاطع على وجود مرسلهم. من يقول له يا شباب؟ من أنبياء زلاخة؟ رب سبحانه وتعالى. ربكم زلوا كابزين رداء مالتي. لأنها أمور خارقة عن نطاق البشر. ونأتو إذا معجزاز سبزي قبرو رب تأمرات بوما لن أنبياء مالتي. يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصرا لهم زد ماني نرسلات مانتخدق فهم لربي معجزاه بهم كم اون بز معجزازي يعوتهم مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر بعصاه البحر كابتن معجزات ما نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذهب معجزة بذا باتري نبحري هرما يلوم رب سبحانه وتعالى فنزا بحري بعمر الله لموما مالتي نبي الله موسى فضربه فانفلق اثنى عشرة طريقا يابسا ترى اخا عسر تخلت من قدي ابز بحرزي عسر تخلت رب قيرو لوم مالتي اذا عسر تخلت ما بني اسرائيل عسر تخلت قبيلان رب فبقى كل قبيلة بزخم تساقر رب جيروه بحري سنتقوم كم زي حلفوا جيروهم رب سبحانه وتعالى خم مريت كوينولوم كم ترقيا خوينولوم يساقروا نيروه مالاتي والماء بيناها كالجبال أبمونغوزان أبمونغوزان من قد تازيعتن اتي ماي كم منتاي نيرو كوم قوبو سبحان الله بزم ماي ندار أخا بزخماني سرقيا ويدماني مسقري من قد رب قير اللوم ما لتي قوانا رب سبحانه وتعالى يرد أن رب سبحانه وتعالى انتهي له فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم سورة الشعراء الآية 63 أب سورة الشعراء رب سبحانه وتعالى انتهي فأوحينا إلى موسى من أختي سريدنا نابن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاك نزاء بحر زياء هرمى أن يضرب بعصاك البحر ببترها قير كان نزاء بحر زياء هرمى يلوم زياء أخي أسباب يا مالتي فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بقى ترأى أخي أزبع حريك مالتي أبز بحرزي كندي عسر تخلت تزوخنا من قدثات رب قيرو بعدد نايتن بهيرات نايبن إسرائيل عسر تخلتن يرن مالتي فبقى بزيخ سقروخي لهم مالتي فكان كل فرق كالطودي العظيم مالت كل كفال نايت زمن قدزي كالطودي العظيم كالجبل يعني سبحان الله أتيه ما يكتريه وقول لها تفره نبغا خيمة أكامالتي لكن أبزي ما يزي سنتيقوم كم زي ما يزي سنتيقوم كم زي سقرو, كم سقرو زي مني مالتي رب سبحانه وتعالى ما ينتدأ أتحل زي بلا أيتتحل كم أون حوي أندد تزيلوان أيتندد لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنددنا له لكن رب سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل له. نبي الله ابراهيم لساته ابتنا نار مات مس, مس... سددوا ابتنا نار الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القى في النار بدحرزي حسبي الله ونعم الوكيل مسبلة رب تسوي عوها نزحوزا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم نزحوزيا سلام كونني إبراهيم كي تندده إلوه فبقى زحوزي آخة تندده ماي كآلة للنبي الله إبراهيم وتوم كفار نبي الله إبراهيم عندي نائم زبلو زلو مالتي شوف حيلنا يا رب سبحانه وتعالى فلابد حدث بتوحيد تحيزو رب خد حنو مخانو خب شكر عب زلماني عسر تقلتا من قد قيرو اللو مالتي كعب زباح رزلماني من قد غير نبي الله موسى وعثرت قلت قبيله نيراموسم بسلام وسلام زخل دماني انت يرد مالتي قدرنا يا ربي سبحانه وتعالى فقل جزاء قدرنا يا ربي نذكر قل جزاء ربي اللهم صان انبل توكل نكبر نزخونا الشقور لما ربي خلقنا تطالو بإذن الله إذا أياه تزي بتعمي قبل ال... البخاءة تو... كم بارك الله فيكم قدران يا ربي يرد ربي كابتو مخلصين موحدين ربي يكبر وبإذن الله تبارك وتعالى قل لك جيد توحيد تحزن ربي اتيز خونا شقرك غمتطو إيكالي ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحي الموت كان يحي الموت كان يحي نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم كان يحي الموت نموتات يتسع نبي الله عيسى لكن بإذن الله مالتي بفقادنا يا ربي يتسع نرو هذا يعني عكسنا يا دجال دجال أنا الرب يزبل لكن نبي الله عيسى أعبد الله نخبر يوم تلايخ ومزله سلازي كابت معجزة زهاب مارب خمزله نردأ بذي مالتي عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحل موتا بإذن الله ويخرجهم من قبورهم بإذن الله كاب قبرهم نبي الله عيسى كاب قبر لكن نصارى خمزة تفو قيرو مغنيات قلو قيرو ودرب لهم من نبي الله عيسى لكن بال... نحن مسلمين أهل السنة والجماعة السلفين إحياء الموتا قبره نبي الله عيسى كان من تأمالته انتا يردأنا حيلينا يا ربي راح يردأنا مالتي كم اون كم زجيروا نبي الله عيسى كم زعوتهم قال الله تعالى وعوحي الموتى بإذن الله شوف عيسى عليه الصلاة والسلام نموتاتون يتسئ لكن بفقهدنا يا ربي يبللو زي أب سورة أهلي عمران آية أسري أربعان شعتن رخبو وقال كم رب سبحانه وتعالى أب سورة المائدة آية مئتن عسرتن تايلو وإذ تخرج الموت بإذن كم أون تموتات تتسؤن بفقادة تذكردو ذكر مالتي أبن الثالثة تخنن مالتي ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية يعني اسكمل الكتار نبي تبلع لأخنا عربية ولا أخماني كان أمناكا تخي الناس اسكم لكتالكا لك ديواري أننا علمه فأشار إلى القمر فانفلق فرقتيني فرأه الناس فترأه أزيت روزا لهم ورحي بإذن الله بكل تندحر تمغيله تعامنوا دويلهم تعامنوا دويلهم مما الرسول صلى الله عليه وسلم حرأينا نتم صفار قريش مالتي حرائم اسبالو رب سبحانه وتعالى أبكلت كفيلوه نزور حزمالتي لذلك رب سبحانه وتعالى انتعيلو وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر اقتربت الساعة قيام قريبا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين لهم وأشار بسببته ولدت لها الوسطى مالتي قياماً سي كم زي أني نتلايخ نايلهم بخل التزابعتهم مع ملكتهم مالتي إذن تأيو الرسول صلى الله عليه وسلم كبذل أخو قياماً لغربة تمسخهم زلة والشق القمر كم أون أزي ورحي تمقيلوه لرب سبحانه وتعالى فعلا أبكلتها تمقيلو وكفار قريش دماني رئمو مالاتيو مزخون لمسرأي وقل كنا أمننا ينالوا منيرهم محمد المر سحر النقبل الجميل عيننا يسحروا أبمون قو قوبا يمنير أبمون قو قوبا إذا تح... والحزياء سبحان الله بقدرانا يا سبحانه وتعالى وإي رؤ آية يعرضوا سحر مستمر مسرأي وقل من بالليلوم اين امنن اذ سعيننا دعسركا الى خايلوم من رسول الله يهدي الله فلا مضلل هو من يضلل فلا هادي له اذ اب القمر ايه اصرح حدق اصرح للتمالتي فهذه الايات المحسوسه التي يجريها الله تعالى تعيدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعيه على وجوده تعالى بأركز إذن آيات زيئتن كولن قنسمعن سنحنا مالاتيو عبيه عب عبي وإذن ما عبيتم برهري خنان مالاتيو رب سبحانه وتعالى نأنبياء نرسلات كما يغيرو يدقفه من كما يغيرو يعوته من كمزنبرة مالاتيو تدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى خمؤون رب سبحانه وتعالى كَمْ زُلُّوا عَبِي دَلِيلِ يُخَنَنَّ مَعَلَتِي الثاني تا خالي ايتي مَعَلَتِي الإيمان بالرّوبية طبعاً بربك نأمن تخوين الدماني توحيد الرّوبية نحزع لنا وتوحيد الألوهية وتوحيده على اسماء والصفات لكن ساعات أخي لا سنزل أبزي أتتو كبل أبزي ما سنزل له شاء الله تبارك وتعالى بزعب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كنزارة إن شاء الله رب سبحانه وتعالى نخل هنا إخلاص يهابنا رب سبحانه وتعالى أبزي دين زي أبزي توحيد أبزي سنة أبزي سلفية قد يبلنا حسن الخاتم أدما ربيها بنا نابلكو أبزي زربايا عجسو جزاكم الله خيرا نبلكم أكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته